بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ كَذَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِلَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وإذا وسزج وَإذ المؤودَة سُؤلة بأَذ بِن قُتِلَ وَإذا الصّحفُ ن شيرة وَإذا السماء أوكشط وَإذ الجحيم سعيرة وَإذ الجَّة أزْفَ عمَة ننفسسَّ حضرت.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 وَمَا صَاحِبُكُمْ صاحبكم بمجنون 110. ولقد رآه بالأفق المبين 111. وما هو على الغيب بظنين 112. وما هو بقول شيطان الرجيم 113. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر